الجامع لاحكام القرآن الاعداد الاذعي مأمون النجار، الاخراج محمد مشعل توقفنا امس يا عم عند نهاية الاية الرابعة عشرة بعد المئتين من سورة البقر وكان اخرها قول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم صدق الله العظيم فماذا قال الإمام يا ولدي في ذلك قال الإمام إن أكثر المتأولين قالوا إن الكلام إلى آخر الآية من قول الرسول والمؤمنين أي بلغ الجهد بهم حتى استبطأوا النصر فقال الله تعالى ألا إن نصر الله قريب ويكون ذلك من قول الرسول على طلب استعجال النصر لا على شك وارتياب وقال الطائفة في الكلام تقديم وتأخير والتقدير حتى يقول الذين آمنوا متى نصر الله فيقول الرسول ألا إن نصر الله قريب فقدم الرسول في الرتبة لمكانته ثم قدم قول المؤمنين لأنه المتقدم في الزمان بارك الله فيك يا ولدي بارك فيك والآن نستطيع أن نواصل لقاءنا مع الإمام بنا إلى الكتاب الجامع من القرطبي والآن, ال حول ولا قوة إلا بالله. والآن يا إخواني ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وفيه أربع مسائل الأولى قوله تعالى يسألونك نزلت الآية في عمر بن الجموح وكان شيخا كبيرا فقال يا رسول الله إن مالي كثير فبماذا أتصدق وعلى من أنفق فنزلت يسألونك ماذا ينفقون المسألة الثانية قوله تعالى ماذا ينفقون أي ما الذي ينفقونه المسألة الثالثة قيل إن السائلين هم المؤمنون والمعنى يسألونك ما هي الوجوه التي ينفقون فيها وأين يضعون ما لزم إنفاقه قال السدي نزلت هذه الآية قبل فرض الزكاة ثم نسختها الزكاة المفروضة وقال ابن عطية وواهم المهدوي على السدي في هذا فنسب إليه أنه قال إن الآية في الزكات المفروضة ثم نسخ منها الوالدان وقال ابن جريج وغيره هي ند والزكاة غير هذا الانفاق فعلى هذا لا نسخ فيها وهي مبينة لمصارف صدقة التطوع فواجب على الرجل الغني أن ينفق على أبويه المحتاجين ما يصلحهما في قدر حالهما من حاله من طعام وكسوة وغير ذلك وقال مالك ليس عليه أن يزوج أباه وعليه أن ينفق على امرأة أبيه كانت أمه أو أجنبية وإنما قال مالك ليس عليه أن يزوج أباه لأنه رآه يستغني عن التزويج غالبا ولو احتاج حاجة ماسة لوجب أن يزوجه ولولا ذلك لم يوجب عليه أن ينفق عليهما فأما ما يتعلق بالعبادات من الأموال فليس عليه أن يعطيه ما يحج به أو يغزو وعليه أن يخرج عنه صدقة الفطر لأنها مستحقة بالنفقة والإسلام سبحان الله وإلى الله وإلى الله وإلى الله المسألة الرابعة يا إخواني قوله تعالى قل ما أنفقتم ما في موضع نصب بي أنفقتم وكذا وما تنفقوا وهو شرط والجواب فللوالدين وكذا وما تفعلوا من خير شرط وجوابه فإن الله به عليم وقد مضى القول في اليتيم والمسكين وابن السبيل ونظير هذه الآية قوله تعالى فآتذ القرب حقه والمسكين وابن السبيل وقرأ علي بن أبي طالب يفعلوا بالياء على ذكر الغائب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 صدق الله, صدق الله العظيم وفيه ثلاث مسائل الأولى قوله تعالى كتب معناه فرضا وقد تقدم مثله وقرأ قوم كتب عليكم القتل وقال شاعر كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الضيول هذا هو فرض الجهاد بيان سبحانه وتعالى أن هذا ممن تحنوا به وجعل وصلة إلى الجنة والمراد بالقتال قتال الأعداء من الكفار وهذا كان معلوما لهم بقرائن الأحوال ولم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في القتال مدة إقامته بمكة فلما هاجر أذن له في قتال المشركين عامة واختلفوا من المراد بهذه الآية فقال عطاء والأوزاعي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكان القتال مع النبي عليه الصلاة والسلام فرض عين عليهم فلما استقر الشرع صار على انتفاية وقال ابن جريج قلت لعطاء أواجب الغزو على الناس في هذه الآية فقال لا إنما كتب على أولئك وقال الجمهور من الأئمة أول فرضه إنما كان على الكفاية دون تعيين غير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استنفرهم تعين عليهم النفير لوجوب طاعته وقال سعيد بن المسيب إن الجهاد فرض على كل مسلم في عينه أبدا وقال ابن عطية والذي استمر عليه الإجماعة ان الجهاد على كل امه محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفايه فاذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين الا ان ينزل العدو بساحة الاسلام فهو حينئذ فرض عين وذكر المهدوي وغيره عن الثوري انه قال الجهاد تطوع قال ابن وهذه العبارة عندي إنما هي على سؤال سائل وقد قيم بالجهاد فقيل له ذلك تطوع المسألة الثانية يا إخواني قوله تعالى وهو كره لكم ابتداء وخبر وهو كره في الطباع قال ابن عرفة الكره هو المشقة والكره بالفتح ما أكرهت عليه ويجوز الضم في معنى الفتح فيكونان لغتين يقال كرهت الشيء كرها وكرها وكراهة وكراهية وأكرهته عليه إكراها وإنما كان الجهاد كرها لأن فيه إخراج المال ومفارقة الوطن والأهل والتعرض بالجسد للشجاج والجراح وقطع الأطراف وذهاب النفس فكانت كراهيتهم لذلك لانهم لا كرهوا فرض الله تعالى وقال اكرمته في هذه الايه انهم كرهوه ثم احبوه وقالوا سمعنا واطعنا وهذا لان امتثال الامر يتضمن مشقه لكن اذا عرف الثواب هان في جنبه مقاسات المشقات ومثاله في الدنيا إزالة ما يؤلم الإنسان ويخاف منه كقطع عضو وفصد وحجامة ابتغاء العافية ودوام الصحة ولا نعيم أفضل من الحياة الدائمة في دار الخلد والكرامة في مقعد صدق المسألة الثالثة يا إخواني قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا قيل عسى بمعنى قد وقيل هي واجبة وعسى من الله واجبة في جميع القرآن إلا قوله تعالى عسى ربه إن طلق كن أن يبدله وقال أبو عبيدة عسى من الله إيجاب والمعنى عسى أن تكره ما في الجهاد من مشقة وهو خير لكم في أنكم تغلبون وتظفرون وتغنمون وتؤجرون ومن مات مات شهيداً وعسى أن تحبوا الذعة وترك القتال وهو شر لكم في أنكم تغلبون وتدلون ويذهب أمركم وهذا صحيح لا غبار عليه كما اتفق في بلاد الأندلس ترك الجهاد وجبنوا عن القتال واكثروا من الفرار فاستولى العدو على البلاد واي بلاد واسر وقتل وسبى واسترق وقال الحسن في معنى الايه لا تكره الملمات الواقعه فلرب امر تكرهه فيه نجاتك ولرب امر تحبه فيه عطبك وأنشد أبو سعيد الضرير رب أمر تتقيه جر أمرا ترطبيه خفي المحبوب منه وبدل المكروه فيه سبحان الله أعرف ما تريد أن تقوله يا عم لا أسئلة اليوم أليس كذلك؟ بلى يا عبد الواحد فالوقت يا بني أدركنا كما ترى وأنت تعرف مدى التزامنا بالوقت نعم يا عم وعلى أي حال لقد كان في شرح الإمام اليوم ما فيه الكفاية وهذا عهدنا يا ولدي بشرح الإمام القرطبي قم الآن إلى شؤونك وغدا بإذن الله نواصل لقاءنا مع الجامع لأحكام القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 محمد مشعل